في الكتاب هي ا ل ب د ا ي ة والفتحه هي للببان ا ل م أ ف و ل ي ن الفتحه هي كلمه كل ح ر ف ه ا نور ت ذ ب ي ه ح ي قالها كل غني وفقير ودق دملها بيها كل الناس بتحمد راضيه حالها لما تفرح لما تحزن برضو لما تيجي الدنيا ضدك قولها اكتر و ا م ا تيجي معك ب ص ف ة صلي ك ب ر على كل ح ا ج ة وكل حال دايما تقولها